الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم الفئة رب العالمين اشتفى عن صلى الله عليه وسلم وسيندك ومقدر يهيئ ولا إن بريسين ذاك ها يوم قدر أو كمفسر أبو ترى حمد الله بي يعني والله لئن سألتهم رب العالمين سيدقنيت بإجديام محمد صلى الله عليه وسلم هكذا بسيارة مشرقة كري وأعبادات صنم كري وأعبادات إسحاق كري عليه الصلاة والسلام وكري شريج رب العالمين وأعبادات قبرات كري وأعبادات دار برد كري نشري وكي نشريك رب العالمين هذا تبسيارة وكي بيجيوان من خلق السماوات والأرض كي عثمان العثمان شاكرين هل هذا في طبقة عثماني هل هذا في طبقة عردي جواب وأبب خلقهن العزيز العليم أفلا وماش واقع في جواب قسم مقدر. يعني سيندك مقدر يا هيديرا رب العالمين بجيد. سند يعني والله لا يقولنا جابوى ابو ربجني حلقا العزيز العليم ها ها ها ها وعثمان ها ها ها ها ها ها ها قالك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها العليم اصبحت امام الرسول صلى الله عليه وسلم عبادات يكونوا يقولون لك ان يكونوا يقولون لك ان يكونوا يقولون لك ان يكونوا يقولون لك ان يكونوا يقولون لك ان يكونوا لو لك ان يكونوا عزيز لك ان يكونوا يقولون لك ان يكونوا يقولون لك ان العالمين يقولون لك ان يكونوا يقولون لك من خلقهم وبجنه بيشة رب العالمين كي كي اباراني تيني وبجنه رب العالمين كي شو له ض هم راي ذات بعد العردا وعثمان و ض هم ومن يدبر الامر فسيقولون الله وبجنه رب العالمين مشركوا بوري في عند هم او عباده سلاماتلي اما ايمان واجدانام مروينا انتن بعدی چه فایده وانه داره؟ هر ناف مشترک یا شرکت سرمایه کنگی مرفده ایتال ناف دین اسلام داره، کنگی مرفده بی تو موحد و یک لواک سایه عبادت رب العالمیت کت و عبديان رب العالمیت کت چیگه وام مرفوی عبادت بس بو خداک. نخو اذاب تنه از بچه ملله رب العالمیت کت و عرض عسمان کت و باران دینی تو. اشی فایب نخو شفرت کت و بچیک آدته تو. هندک و صاف کت و تني مرفيناعي تد إسلامي دا ويا أباش باشاك ديني والعقيدة همه بسرمانه وإيمانه بخده بس تنه مرفيناعي تدناه دين إسلامي دا دليل سهل عند مشركة وقته بي عمبري الله عليه وسلم ويدباري واش هر أفدوتي بس چو فايده وانه دا؟ چو بارد؟ چو والوانكر كل في كفره وشركبينه دره بنا ناف توحيده وناف إسلامي دا ونوكاش عندك مروفت هين ملحدن My رب religion. And what também means to you? If I'm not going to work for the universe, I'm not going to be able to invest in God. So what does anybody have you with? I have no reason to put me with them If you want me with this, if I answer the question, I just want to answer it. صدفة وطبيعتي علم هيا قوات هيا شيان هنا قدرتها بشبليه الشيف وهي بو اد بي جناده هذا ايمان خدنا يني اما دلدا باوري هي كارب العالميه مزنا خدانا لا وداخ بن دينه خدي باش ندريه يا خدانا لا دينه حق ودينه راس دا چونكي اكما بوتي خدي هيو و بس هم مستحق عبادة ديال تيبا بين دي بين ودي القرآن أجبن، أما بهند إيمانه واجدناه إيننوا، دناهم دي بين، بيجمل الله طبيعتي يشري، والله هذا سطحه تن يشري، بعند رب العالمين بجد وجهدو بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا، يعني أيضا نبدأ إنكار يارب كان، أما دلدا باوري ويقين هي. رب العالمين هي وبس انا مس حق بس بو هنديا داخل دنا لا بس بو هنديا ددي هواي نفسه خشم وددي دينه اسلامنا جم فعفا فايده المروينه هذا وداخر حجه اسر مروبي هم كسر نكاش في اخفنيت كات ولا طبيعتها وسلطتها هذا هم مرجع قيامته حجه ياسر واي بس دا ايمان بخدينا ان ديننا في رب العالميني بدل كد بدل بيجت الله دي بيجت طبيعته وبعده بيجي الله دبيجي الصدفة ده وعفا عفنتو. بعذاء إيمان بقدينا إنيه وبعذاء خودير كده الدين رب العالمينه وسره في سواته أو هات رب العالميني بتيه أم هذا بونجودياء كن. عنكم ذكر صفا أن كنتم قوما مسرفين. ممكن في هندية بكان أم شهد حقي يوم راستي ديار كان ده حجه سر هانغورابي ودارج قياماته و تشد ديننا بنو تشجج داسيرون دنابن وقتشنا دا دا بنانبر رب العالمين الذي جعل لكم الارض مهدا رب العالمين وكالب حسين كولفوك عندك كوري فوك ديال مازن كعمو كوري رب العالمين دمازن و بكيماتنا كاملا بجد اورب بونغوان شلا يمكن جعل لكم الارض مهدا يعني عاد بهم بصانعي كري مهد او نبين كن او جينا او اتنا دانان بو رنشنا بخدرش كرنا بإصراحة يعني رب العالمين بمعالد يهولي كريا يولي كري بصانعي كري وخاني كي وخسرين يخاري بيافة بي كياريك كي زراعتي لبكيني هاك اشتخيلات كي رب العالمين بمعالد يبصانعي كري كام بخدده شول كين وعالد مسخر كري وهمشين خجيانهو سر ريبهي وجعلن لكم فيها سبلا ونافي في عردي ضرب علينا ريكه بمدنال ريكه دناين العردي دهس الفي باجاري بتنا باجاري والوداوناتي بتنا دولاته هادي والفي جي اي بي بي جي اي كي دي هابا عالمين بما دا امغود واره کنا دا جکی بچی نجیا کدی الفاره کنا دا چین تجارت یکین و دا چین بخو جیانه خره و بین دبین ریزه کو چیا یا رب العالمین ما بین هر دو چیا یا ریکا کنی بیت دا فتیریبا و اوی کل صنویکرنا رب العالمین یا ویکر رحموا نعمته مازن رب العالمین ک جلک ریک بمیدانای بسرب یعید همش جیانه خره و بین وجعل لكم فيها it لعلكم that you can lead One will be taken with Então لعلكم the next word Begad that you will lead We because you will understand Do say nothing to his hand a pic of his hand mirch following To my mind What are the فنان دولتين وهاريكه كيشربانك ما فرق كريكه كادي و جايتيه دي همو كلينا. نشان ريك وتيك لين نكلينا كملو في البربرزه بفي اجا نزارين فريش السركيكه انا بعدا مني هاريكه كيشناك ميشان دان بجنب هاريكه البنت شوي راكي او الناف دولي راكي او الفلانجه راكي او الناف بحري راكي وسر بحري راكي هر هو رب العالمين اذ هاريكه همو ميدان دعم بخوب زانين جانه حرهده بزانين او جي ام تشينه يقول زانين وايه كل معناه دي لعلكم تهتدون معناه ايه فا يعني ده هدايه بين بدين حق ودين راسش رب العالمين عبد تشيكري عثمان تشيكري او النفعاد عثمان ده تشيكرين عندهم ابسانايكري افريك هم دون النفعاديدا ده بزانين اوي اوا هم مش البجد بنو حموتش داسيلا بس هذا مستحق عبادته لعلكم تهتدون لعبادته بكسبناكم الا افتحموا اشتكدسو دبيت او مالك بي او اشتك ملكي بي او خالق بي او اشتكوي بي محيي بي ومميت بي صح كاتو بمريني شي فايف راب كات وهم اشتكدسو دابيت دا عبادتهش واجب وفي ورب العالم خويه بيش تماش. یلبشت ما عبادتی تو باز بومن بکن نه بیت کسب کنم واسطه از همانی زیکترم بونگو واسط قبل ناکم ما بین من و او و مروف اغلب المروفا قبل ناکم و یا رازینی نباقف نارب العالمی و قناعت واقف الا یکن ایکن شریک رب العالمی و ما یؤمنو اكثرم بالله الا وهم مشركون اند رب العالمش اغلب خالت و اغلب المروفا ولكن يجب ان يكون هناك رساله من اجل ان يكون هناك رساله من اجل ان يكون الدنيا رساله من اجل ان يكون هناك رساله من اجل ان يكون هناك رساله من اجل ان يكون هناك رساله من اجل ان يكون هناك رساله بيت بيت جوابش دیگه اف مروره را بید بشه لالی درگذاری دیکاسیز برخاسته می‌شته ولازیات من نکنم را دامن و این مروری گویی یه بیش از یه مبادا شر بی من را بید بشه لالی کاسیز از قابل ناکامل تا تبچیا واسطه کیف کی از قابل ناکامل تا تبچیا لالی وی امیر بر من بیشه هربون بیشه فلان کسی بلا قرار داده بلا رسیده من یکویی هم روی. از پشت اینگی سر بینده همه عربم چه ملودیسکرتیری بی؟ آو مالک که عمر و دولت، امروز چه وقت کردند؟ دی چی کد وقتی از چه ملودیسکرتیری و آن باروسایی را خنده بدم؟ یا عاجز بید؟ المان، اول من قبل ناکد بشه، من میگویم من گویی ات. بعضی اهل آلمان، من گویی ات چجس دسیوانده همانی همه میل بنشینند، منن. ما دام تفهم هذا كذا بدراسة شنو هذا ماذا؟ ولله المثل الأعلى أبعد دنيا يعبد. رب العالمين إش قرآن يعبد يما فلا تدعو مع الله أحدا. يعبد كأسنا كنشي جمل. يعبد عبادتي بزبونك أنا. بس من همگی چه کنیم او، از دهنگو می‌ینم او، از راس قید ما هنگو، از شفا بونگو تنیر از بچی کد ما هنگو، از اونگو تباری زمو، همونش تا کداست من دو، و اف چیست هنگو بین رخو چاله هنگوش هم مو عبدت منن کسی چو بیچینابی، کسی چو بیچینابی، و از ران زینیم کسی بیواند کنشی کجگل من، نملا ای کدکب چندی قدر بی، نبی خم براکب چندی قدر این هر کس که دیها بیت مادم ملاکت و پیغمبر شنابن کسی دی شنابید شجابتی نگش امرابین و نه نام فرمان شیطانی ده چشم حوار خب و فلان شیخی بام فلان سیدی فلان ملای فلان قبری فلان پیغمبری آوردی جهنت رب العالمینی خد رب العالمین فرم قبیلا بهندش رب العالمینی یکوته اینالله لا یعفرو ایشرک بهی و یعفرو مادون ذالک لمنشرک رب العالمين قد الملوف يخوشنا بك أم الشركة كي بويدانين أما البات الشركة رب العالمين وحسك بيلا خوشنا بس أما الملوف بشتفل أي رب العالمين بشركة قد رب العالمين المخوشنا بك توقي رب العالمين أم وحد دولين الدنيا يقول ياما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يقول هكا هنك بسيارة من كان أزيني زيكم حوجيتوا واسطانية حوجيتوا كساكينية بين واصط ما بين ملوخه چیوافته هو کرده رب العالمین دوست داشت حکمت مروری. و غضب و لعنت آخوده مروری انتخاره. و مروری که به هند مرفتی یا عباداتی باز مرب العالمین که به هند رب العالمین ارج دو تی لعلکم تهددون. ما بون واقفشته هم موجودی. موجودی عربی چه کد و عثمانی چه کریو. واقف محققتنا هم چه کرین و وعبادة اشتغى بس بوهيد كان نابد كسي كان رب العالمين والذي نزل من السماء ماء بقدر وهال العالمين نعمة الخسر متجميري وكارت خويت موازر رب العالمين يبو مدبيجي مش العالمين نزل من السماء ماء يعني بقول عثماني آف يا إنا خري وبرانا يتين تخري آف يا يعني آف, آف خدرکا دیار کریا نجلا کا زوره و جلا کا بردوامش کم خواهید این نبینن و نجگه جلا کا کیمش کو ولی به دیسازی رعتن بپشین نبی نهندازوره تشتن بپخراب بیتو ماله هنگو بپخراب بنو وقتی باران تداخله نه و کی شلالی تداخله که هم وجود خراب کرد نه و کی طوفان وحیه که همه مروراو خانیاو بنا نروف خندق و خاني و زراعات و افشتش همو خناب ببن ونوكي هنده يشكو بس چند دلوب اكتباران و والذي نزل من السماء ماء بقدر رب العالمين افيا كي يد دلوب دلوب وقت العسماية تتخاره بفايدة مياه افصالان همو ظانين باران تأخير هاتل والتأخير بنا ويهر؟ هندکی خالکی به سبب هند کاه زرده زیراگه واب کهی ما هم مصالح ندارند. هم مصالح باران هتئن کو علم هم مجبوره و زرده در کهی نه رب العالمین. اوه اکیل واجربو کم پیاتی نمیکنن اما رب العالمین عادت میدنای که باران وقتی کتئن کفایت دهه بی کافی اما ربنا تناميه وت الذي نزل من السماء ما بقدر وفي كل قرابه عالميش هر غارانه هر جيكي حصاويه بودانهي هر جيكي حصاويه بودانهي ام زانين جار هييره باران بهي قدر اراديه هذا قسمت و وجاري بالعدس هيره روجه والمجمعيه والانيده وارجي ديام جهه جای اعتیادیه با جای کدی پتر اعتیادیه و یک کدی پتر اکیدیه. جای رهای نزل من السمان ما بقدرین. آفره صدفه نیا. آفره نیا ولی بچه عفیاتیه و ولی تو بستی نشوف. یه آفند بارانه دلفلان جهان. و آفند دانکر بارانه دلفلان جهان. همو بوهندیه دنبزایی هموش کداست رب العالمین دا. ورب العالمين أفهموا يتشكرين بأمهز رقود إذا كن كأفهم مرة فبرنا رب العالمين وعبادتي بس بيت كن به بلدة ميتة رب العالمين بجد بجتماع برأينا خارج دجيك وباجرك وعرك حشك يمرى ميتان يعني حشك يمرى عرك صور بتجي عليه شين نبيا تجي عليه نما رب العالمين بجد أمده يعني فأحيينا يعني صاح كين يبني ياف عردة، وشتي أفبار عنها هاد، همو جيا لهذا تدري، وصعبوا، وكسقوا، وجيوا بلنبوا، وأو جيا شينبو، وأمزرع حيوانات كذلك تخرجون رب العالم بيجيل هرهوهم هو أبسانا على رب العالمين، شتى أفباران خش و چیزه نمایی می‌ری دیباران اکه وافع ده همود شیم بی‌تو ده کسل بی‌تو ده صاح بی‌توه هرهو رب العالم بچی صاح کرنا وانگو شو یابسانه چجور حسب نکنی از جنمت. دیگر نبجی سان الله علیه و سلم. ثمّا يُرْسِرُ اللَّهُ مَطَرًا كَتَلِي بچیت رج قیامته پشتی پف کرنا سوره ای که ک اسرافیل پف کرنا ایش در بعض عالمین دیابارانه کی انتقاله؟ و دیاب بارانه هیتسر عادی و دناف عدیدا چه انتقاله؟ فتنبوتو مینه اجسام هم. بیامبر بیش الله و علی و سلام. دیاب بارانه همو مروف و دناف عدیدا دی صاحب نباقیانت وا. ایش تو بس. بس گیان همو دشین بنو. البند عادی همو دشین بنو. ودي شيبن قيامةهم ما ديدرسبن. بجت رب العالمين بأمر إسمافلكات كجراد ويبوفكات سوره. فإذا هم قيام ينظرون هم درامنا. كذلك تخرجون بل رب العالمين بجت هرهو هنقد بجت مرنى صعبناه. طرب العالمين كذا قرآن ده بحسين عمات دخو الدنيا دخل مات كت بيرامتين تمن آخرته. تمن آخرته بينك أي. هر بکر ابر الامین بیشتر و کس هرچون حج و خارنگ خوند بی و تنح ن متوكیلون و تنابش تا خواب خدا گرم کرد بی سبز گرتن اینا ابر الامین آیات اینا خاره گوته توقفل آوا تو سبب آبگری توقفل آنیا تو سبب آنگری و نیا ورینیا خاره وندش تو من بچیک هن ها که مرفن نه این بچیک نه ها توكل أواض السبب والبغي فش تيني بيجي توكلت على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فبرهن دش أظان وقت يفندكين رب العالمين آياتين أخرى وتوا تزودوا تبو خارنا جل خبنا حاجة فش تيني بيجي نحن المتوكلون على الله وبيجي توكلنا على الله بس رب العالمين قال هندب بيرمئنا فان خير الزاد التقوى وتيب زاندش باش ترين خارنا فندو تقوىيا كأو خارنا آخرتها أنا أختار أبوالعالمين بيجي يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا وريشا بجيس ما أبوان بجلكيت إناين أخواريه أليك الدنيا يا أبوالعالمين يواري سوقاتكم غياني ما وعوراتي ما داد قوشيت بس بشت ولباس التقوى ذلك خيره بس قوية خيرتران في جلكيت أكاف جلكي الدنيا دا. افا تدعو رجاء قيامته كبز جوان كرنا الدنيا ابي يا رب العالمين بي تكبر بسرقاتي رحموا بين عذاب دان اما اوجدك فائده الماده ترون رب العالمين رجاء قيامته ولباس التقوى ذلك خير تلك تقوى يا برملو في دابي تقوى خده ترسي انا خده هذا خير ترى في جكاي او باش ترى في جل كي. دیویم روی گرنجیه بدیه تر ویژگی که جلویی او بشنی گرنجیه بدیه ویژگیش که فی حمد بیشیسال الله علیه و سلم اینا الله جمیل دوحب الجماله و دیوی آتش داره بر عالمینی وقتی او موجودی آمد قبل عالمینا بارانی تخلیه و عادیشین کد بیرامل آخرتش اینا وجودی که دلیکا تخرجه نه از روزش دل ویرش همو صعب نباه و ما هنگی چی نادمیرن، به هندیا دوختن ویره تا هتادیمینن. و ما اونگلیرش چهکرین دا، آو عمله هنکن و آو کاره هنکن كذلك تخرجون تخرجونا قيامته جزاويد جزا وید الله على نبينا محمد وعلى ﷺ وصحبه ﷺ والحمد لله رب العالمين